وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ على يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَلَوْ عَلَا أَدْبَرَهُمْ به نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ لَمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سبيلا. وقالوا أين كن عظام ورفاتنا لم بعثنا خلقا جديدا